بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الله و السلام على رسول الله و اله قال المراد رحمه الله تعالى انا و انت و انت هذه الالفاظ الثلاثة ضمائر منفصله وهي الحرف ماذا التاسع والعشر العاشر الحادي عشر من اهرب المعاني الثلاثيه هذه الالفاظ ثلاثه ضمائر منفصله وانما ذكرتها لان قوما من محويين ذهبوا الى حرفيتها لكن حرفية ماذا؟ مشروطة قال إذا وقعت فصلا بين المبتدا والخبر او ما أصلهما مبتدا وخبر ضمير الفصل بالنسبة لتعريف أفضل بصيغه الضمير المرفع المفصل يقع بين المبتدا الخبر ومن أصله ذلك فائدة الفلاغية الحصر والقصر والاختصاص إعرابه حرف ما لا محل له من الإعراب موقعه هي بين النصب او الخبر او ما بين ما اصلهما فلان خبر طيب بالنسبة لهذا هو ضمير الفصل تسميته اهل البصره سموه ضمير فصل واهل الكوفه سموه ضمير العماد طيب ما هي ما هي ما هي فائده لماذا سمي ضمير فصل يفصل به ويعتمد عليه في الفرق بين امرين ما هما الخبر والصيغ خلاص هو حرفا لا حل له من الاعراب لماذا سمي ضميرا وهو حرف يعني جاء بلفظي الضمير جاء بلفظ الضمير فسمي ضمير فصل سمي ضمير فصل را الله قال وإنما ذكرت قال وكذلك الخلاف في جميع في جميع الضمائر المنفصله كم هي اثنا عشر. عشر قال المرفوعة الموضع لفظ بصيغة الضمير المرفوع المنفصل عن الخبر ذلك قال إذا وقعت متقدم ذكر ذلك في باب الثنائي في باب الثنائي صفحة كم ثلاثمائة وخمسين إلى قال فلا حاجة لاعاده والله أعلم والله أعلم طيب الحرف الثاني قال آي آي بالمد حرف النداء هذا الحرف ما الثاني عشر ابن حرف المعاني الثلاثية قال حرف النداء حكاه الأخفش حرف النداء حكاه الكوفيون ولم يذكره شيء بويه قال ابن مالك رواهما رواها الكوفيون عن العرب الذين يثقون بعربيتهم ورماية العدل مقبولة وهي النداء البعيد كسائر حروف النداء يقال حروف النداء أو أحرف النداء قال كسائر حروف النداء إلا الهمزة وتقدم الكلام على أي بالقصر الله أعلم وتقدم صفحة 233 233 تقدم 233 طيب قال كسائر احرف النداء احرف النداء كم عددها ثمانية ثمانية طيب اذا كانت ثمانية نقول احرف او حروف أحرف هذا الابلاغ هذا الابلاغ وال والعليق يعني والذي قال حرف النداء مجرد عيش اه مجرد يعني استخدام هي مجرد يعني اشتهار الكلمه وكذا إذن تقدم الكلام عليها 133 ثلاثة وثلاثين. النداء البعيد كسائر حرف النداء الا الهمزة. الهمزة ماذا ينادى بها؟ القريب وما عداها النداء البعيد. وقد ينزل القريب منزلة البعيد والبعيد منزلة القريب لنكتة بلاغية. لنكتة بلاغية. الحرف قال آياء آياء الحرف الثالث. قال آية الحرف الثالث عشر آياء. قال حرف من حروف النداء ولولا ان قلنا حروف النداء نتفق عليها وهي للبعيد قال الشاعر يا ضبية العسائي بين جلاجل وما بين النقى انت ام ام ام ام سلمي ما بين النقى اه انت ام ام سلمي اه انت يعني نداء اه انت ام ام سلمي طيب السهل اي يا ضبية اي يا ضمية الوعساء لماذا نصبها؟ لأنها من باب المنادعش المضاف قال البيت لدى الرمة البيت لدى الرمة والوعساء الرمل اللينة خجل أقل اسم موضع والنقى التل من الرمال لماذا سمي النقى؟ لارتفاعه ارتفاعه. والنقي الشيء النقي هو الشيء المرتفع في وصفه و... والنقى اصله الرمل المرتفع في اجتماعه التل من الرمل التل من الرمل كثي... يعني كالكثيب انما أكبر اكبر الكثيب يعني دون والتل يعني اكبر من الكثيب قال صاحب رأق صاحب رسالة المباني من هو؟ احمد بن عبد النور المالقي ولا يجوز حذفها ويبقى النداء ويبقى المنادى لا ينادى لا ينادى يعني لا يقدر حرف النداء المحذوف إلا خصوصية لا يقدر حرف النداء المحذوف إلا خصوص ماذا؟ خصوصية في النداء هذا حكم خاص بليا يعني ما هو الحرف الذي ينادى به مذكورا محذوفا هو ياء خاصة لماذا ياء أصلها أم أحرف النداء فلذلك لها خصائص منها هذه قال صاحب رسول النبان يا النور المال القولة يقلز حذفها يبقى المنادى وإذا وجدنا منادى دون حرف نداء حكنا بحذف الياء لانها أم الباب والله أعلم ما معنى أم الباب أصل الباب والامهات في العلوم ما معنى الامهات في العلوم الامهات في العلوم الامهات في العلوم معناها الاصول معناها الاصول ام اداه الشرطه الجازمه ام اداه الشرطه كذا الامهات في العلوم معناها الاصول قال بجل بجل قال لا قال المراد رحمه الله تعالى بقل الحرف الرابع عشر من احرف المعاني الثنائيه قال لفظ مشترك يكون اسمنا حرفا اذا اي هذا الحرف ماذا ثاني 12 وايا الحرف 13 ومكان الحرف الرابع عشر قال ايا قل بقل لفظ مشترك يكون اسمنا حرفا فاما بقل الحرفيه فحرف الجواب حرف جواب بمعنى نعم وتكون في الخبر والطلب ذكرها صاحب رسولنا بأني النور المالك حرف الجواب هل قاعد زيدا؟ قال بقل قال وأما بقل في الاسمين فلاق اسمان أن تكون بمعنى اسم فعل ما معنى اسم فعل؟ بمعنى أكتفي قال يا سفيان بمعنى ان تلحقها نون الوقايه مع ياء المتكلم في فيقال بقلني يعني كفاني والثاني ان تكون اسما بمعنى حسب بقل يعني حسب قال فتكون الياء المتصله بها مقروءه الموضع ولا تلحقها نون الوقايه وذكروا انها قد تلحقها نون الوقايه قليلا والاكثر الا تلحق في قول طرفه طرفه قال الا, ألا بكلي من الشراب على بجل الا بكلي بقل من الشراب على بجل الا انني شربت اسود حالكا صدره الا انني شربت اسود حالكا الا بكلي من الشراب على بجل يعني شقيا شرابا اسودا فقال ماذا على بقلي ما معنى على بقلي حسبي على بقل فهو التوكيد طيب هذا هو درس اليوم وابلاء الكلام عليها طويل إن شاء الله إله